ya la ya la la ya la ya la kanak لا عاد تزعلني وانا ادور رضاك ترى الغلا لا راح ما عاد ياتي لا عاد تزعلني وانا ادور رضاك ترى الغلا راح ما عاد ياتي مقدر أنساك وأنا وعد من ساك حتى مماتي اتبولي في ذمتي مقدر أنساك وأنا وعد من ساك حتى مماتي وش رأيك أني بال وفاة حداك تطري علي صاحبي في صلاتي وش رايك النيبال وفات حدك تطري علي صاحبي في صلاتي لا تقول وش طرك وعقول طرك طيفك يجيني الغلاص لتقول وش طراك وعقول طراك طيبك يجيني الغرابي مباتي بليتني بالحب والله تبلعك وانا ترى مش ولا قفت شفاتي بليتني وانا ترى بي ولا قفت شباتي لبيه يا الغرة هو يا مزيني شوي فيك انقلتلك يا حياتي لبيه يا الغرة هو يا مزيني شوي فيك ويلي على شوفك وقربك ولا ماك تبصم على زينك جميع البناتي ويلي على شوفك وقربك ولا ماك تبصم على زينك جميع البناتي ما تعرف الا سم رجاك حتى حكا كان ذكر نباتي ما تعرف الانسان لبهن عداك حتى حكا كان ذكر نباتي ما هي ولا شلت بلاك ولا هي معاه لشات ولا تشاتي ما هي بلك كتاه ولا شلت بلاك ولا هي معاه لشات ولا تشاتي من انت يتعرفين لبم حياك قال قال تعرف أمي وبي وخواتي من أنت يتعرفين لبيهم حيك قال تعرف أمي وبي وخواتي قال تعرف أمي وبي وخواتي